سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا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 كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهير دَبِصِرَاتًا وَذِكْرَانِ كُلِّ عَبْدٍ نُنِيبِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَضِيرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدِ رزقني عباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط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 ذلك ما كنت منه تحيد ونبخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس مع ما سائق وشيد لقد كنت في غفلة من هذا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 ونفخ الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك ضطاءك ما بصرك اليوم حديث وقال قرينه هذا ما لديعته القي في جهنم فكل كفار عنيد من نافل الخير معتذب مريد الذي جعل مع الله اله من اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلاب بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلاب للعبيد يوم نقول لجهنم هل سلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل سلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل سلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا بث وعدون لكل أواب الحفير. من خشي الرحمن بالغيب وجب بقلب.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 لهم ما يشاءون في الخاو و لدينا مزيد وكم ان يكن قبلهم من قر منهم اشد منهم بطشا فنقبوا في بلادنا المحيف ان في ذلك لذكر لمن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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَالسَّمْعُ يَوْمَ يُنَادِي مُنَادٍ من مَّكَانًا قَرِيبًا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يوم تشغفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين